قَالُوا ادْخُلُوا فِئَةً مِّن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَا نُرِيدُ فِيكُمْ رَأْفَةً قُل لَّمَّا دَخَلَتْ أُمَّتُ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من 117. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 118. وقالت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 وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا لِنَهْتَدِيَ يَا لَا غَوَاءَ هَذَا نَظَر الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ان تلكم الجنه اولي تُؤَا بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ